فَلَمَّا رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يَخَافُ لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وَأَلْخِي لَجَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 لا عذبا إنه شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به فقال أحط بما لم تحط به واجئتكم سبئ بنبع يقين إني وجدت رأت تملكهم وأتيت من كل شيء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 اللّا يسجّدون لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون ويعلم ما تخفون وما تعلنون اللّه لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سَنَضُرُ أَصْدَقَ تَمْكُنْتَ مِنَ الْكَادِبِينَ إِلْهَبْ بِكِتَابِهَا ذَلَّفَ الْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتن وأهله لنبيتن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 الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء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 وجعل لها رَوَاسِيَ وجعل بين البحرين حَاجِزًا ۖ أ إِلَٰهٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ ام اي في ظلمات البحر والبذر ومن يرصن الضياح بشرا بين يدي رحمته الالهه الله تعالى الله عما يشركون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 ألم يرونا جل الليل ليسكنوا فيه وان النهار مضى إنما في ذلك آيات لقوم يؤمنون ويوم يُنفق في الصور ففز عما في السماوات وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرٌ